وَظَنّ أََّهُم مَ يتُهُم حُصُونهُم مِنَ اللهَّ فَأَتَهُهُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَم يَحتتَسِبُوا وَقَذَ فَفِي قُلُوبِهِمُ الرَّابَ يُخْبُونَ بُيوتَهُم بِأَيذِهِم وَأَيذِ المُؤمِنين يَعْتَبِرُونَ يَا أُولِي الْأَبْصَارِ وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ النار ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ 112. ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب 113. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين وَمَا أَفَ أَ اللهَّهُ عَ رَسُولِهِ مِنْهُم فَمَا أَوجَفْتُمْ فَمَا أَوجَفْتُم مالَيْهِ مِنْ خَيلِ وَلَا لِكَابِ وَلَك اللهَّهَ يُسَلِّطُسُ لَهُ عَ مَيشَ 112. والله على كل شيء قدير 113. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَا وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَآكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهِ ان الله شديد اللعاب للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وي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 والَّذ نَ جاءُ مِ بَعِْهِم يقولُونَ رَب نَ غْفِنا وَإخوانِ الذيينَ سَبقَ بِالإمانِ وَلا تجعَ فيِي قُلوبِن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 ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون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 112. قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين 113. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَالْتَنْظُرْ نَفْسُمَّا قَدَّمَتْ لِغَدْ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ